117. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا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 يَأْتِ نَخِيراً مِن جَنَّتِكَ وَيُرْسَل عَلَيْكَ حُسْبَانٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ طَعِيْداً زَلَقاً أَوْ يُصْبِحَ مَاءً غَوْراً فَلَن تَسْتَطِيْعَ عَلَيْهِ طَلَبَا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنف قفيك وهي خاوية على عوشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربى أحدا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 وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنَّ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَفَاتُ الْأَرْضِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَفَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ شِمَانٌ تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُّقْتَدِرًا